قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا مع فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم الخطبة التاسعة ونتناول فيها بإذن الله تعالى صفات جيل التمكين منها صفات نفسية وصفات إيمانية وصفات سلوكية وأخلاقية وصفات حركية ودعوية هذا الجيل الذي يعد ليكون مؤهلاً لاستقبال نصر الله تعالى وتأييده ومهيئا لإعادة مجد هذه الأمة هذه الأمة التي اختارها الله تعالى لتعلي كلمته في الأرض إنكم توفون سبعون أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى منها صفات ذاتية أو شخصية إرادة قوية لا يتخللها لين ولا ضعف تضحية لا يتخللها ضع لا يتخللها طمع ولا بخل وفاء ثابت لا يتخلله تلون ولا غدر يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند استهي مكتوب عليه هذه غدرة فلان ليفضح بين الخلائق وليس هناك وفاء لعهد إلا من هذه الأمة حزيفة قال للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتاه في بدر قابلنا المشركون يا رسول الله وأخذ علينا العهود والمواسيق أن لا نقاتل معك ماذا نفعل يا رسول الله قال نفي بعهدهم ونستعين بالله عليهم وعمر بن عبسة وجد معاوية يسير بقيوشه نحو الروم في مدة هدنة فقال وفاء لا غدر يا معاوية وفاء لا غدر يا معاوية من هذه الصفات الزاتية الاتزان في الشخصية وفي الانفعال وعظم التوكل والثقة في الله سبحانه وتعالى ومنها صفات إيمانية هذه الصفات الإيمانية ربانية وإخلاص ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الإخلاص عامل كبير من عوامل التمكين في الأرض يقول سهل ابن عبد الله اجتمع العلماء في رؤية الإخلاص ما هو فوجدوه أن تكون حركاتك وسكناتك في سرك وعلانيتك لله رب العالمين لا يمازجه نفس ولا دنيا ولا هوى وبمعنى آخر أن تعمل العمل لا يكون في بالك إلا الله لا شيء سواه كيف يكون الإخلاص عاملا من عوامل التمكين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تنصرون بدعفائكم بإخلاصهم ودعائهم لله تعالى. وروى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفع والتمكين في الأرض. فمن عمل منهم عمل الآخرة يريد به الدنيا ليس له في الآخرة من نصيب ماذا تفهم من هذا الحديث الشق الأول يعد بالرفعة والسناء والتمكين في الأرض الشق الثاني يذكر الأسباب وهذه الأسباب على رأسها الإخلاص بدليل ماذا بدليل من عمل منهم عمل الآخرة يريد به الدنيا ليس له في الآخرة من نصيب وهذا يعني أن الإخلاص سبب رئيسي هذه الصفه تجعل أصحابها يعيشون في الدنيا بقلوب أهل الآخرة كما قال حنظله يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين فإذا عدنا إلى البيوت عافسنا الأولاد والأزواج وقول حارسة لما قيل لهما حقيقة إيمانك قال عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها وترابها وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزورون وكأني أنظر إلى أهل النار في النار يتعاون قال عرفت فلزا الصفة الثانية من الصفات الإيمانية الشعور بمعية الله تعالى وتأييده وهذا يجعل المؤمن يصدح بالحق ولا يخش في الله لوم تلائم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده فإنه لا يباعد من رزق ولا يقرب من أجل أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم ثالثها الشعور بالغربة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون ما أماته الناس من سنته ومنها أنهم أوابون توابون يحذرون من الزنوب والمعاصي وهم أشد حذرا من المعاصي منهم من أعدائهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسر على ما فعلوا وهم يعلمون إن تجتنبوا كبائر كبائر مات هون عن نكفّر عنكم سيئاتكم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكنه كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا إلى سعد لما أرسله إلى القادسية وقال له يا سعد إني أمرك ومن معك من الأجناب بتقوى الله تعالى فإن تقوى الله أفضل العد على العدو وأقوى المكيدة في الحرب وإنما نحن ننصر بطاعتنا لله وبمعصية عدونا لله وإن لم نفعل ذلك لم يكن لهم الغلبة لم يكن لنا الغلبة عليهم لأن عددنا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم فإن لم ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا ولا تقل إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا فربما صلّت على قوم من هم شر منهم كما صلّى الله المجوس على بني إسرائيل المجوس عبدت النار صلّتهم على بني إسرائيل أحفاد الأنبياء فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولة. هذا الجيل جيل التمكين له صفات أيضا سلوكية وأخلاقية منها الصدق عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ومن هذه الأخلاق أو الصفات السلوكية الصبر والصبر مع الصلاة عند الشدائد لموجهة الشدائد واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصبرين والصبر مع اليقين تنال بهم الإمامة في الدين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون من هذه الصفات الأخلاقية الحب والإيصار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 كما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته وقد شرب من اللبن قال فشرب حتى ارتويت يسألون عن إخوانهم الذين ماتوا وكانوا يشربون الخمر قبل التحريم ما بالوا إخواننا فيطمئنهم ربهم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعن إذا ما اتقوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ما بالوا إخواننا الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس وقد حولت القبلة إلى الكعبة البيت الحرام وماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ما بالوا صلاتهم فيطمئنهم ربهم على إخوانهم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكابرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم اتفق المفسرون على إن إيمانكم صلاتكم عند بيت المقدس وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم من هذه الصفات السلوكية والأخلاقية الجود والعطاء والجود مراحل ومراتب أعلاها الجود بالنفس فعلى ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما نام في فراش النبي عند هجرته يفديه بنفسه وكما فعل طلح ابن عبيد الله في يوم أحد ترس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببدنه ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله لا يصيبك منهم شيء نحري دون نحرك أنت تقول هذا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن مثل النبي أقول لك روى ابن الجوزي عن أبي عمرو الآدمي وأبي بكر القرطبي أنهما كانا صديقين متآخيين في الله فخرج في رحلة إلى الكوفة وفي أثناء وفي أثناء السير تعرض لهم سبعان أسدان في الطريق فقال الأكبر سنا أنا سأمر أمام الأسدين فإن حدثت لي حادثة واشتغل بي ففر أنت وأنا أكبر منك سنا وأنت أصغر مني سنا عاوز أقوله عن المستقبل قدامك فقال له أخوه الأصغر منه سنا والله نفسي ما تسامحني ضميري سيعذبني إن أنا فعلت ذلك وضحيت بك ونجوت بنفسي قال له طب نعمل إيه عنه أقول لك تعمل إيه نمر إحنا الاثنين مع بعض نجاونا نجاونا معا أكلنا أكلنا معا قال له زي بعض ومروا الاثنين بسلام وأعمى الله الأسدين عنهما لصدقهما في الصحبة ولإخلاصهما في الصحبة يفديه بنفسه وهناك الجد بالرياسة في القديم فعلى ذلك فعلى ذلك الحسن بن علي مع معاوية والحسن هو من هو ومعاوية هو من هو ولا مقارنة بما يحدث في العصور الحادي الحاصلة أما في العصر الحديث أما في العصر الحديث فسوار الذهب في السودان استولى على الحكم وقال لهم عملوا انتخابات وانتخبوا رئيس أنا لا أريد أن أكون رئيسا وعملوا انتخابات وسلموا السلطة لرئيس حزب الأمة وطلع هو مكرم تستضيفه كل الدول بكرامة لا تمنعه دولة من أن يزورها بل يفخرون به الجود بالعلم والجود بالعلم أفضل من الجود بالمال كما قال علي رضي الله عنه لكم أيها العلم أفضل من المال العلم حاكم والمال محكوم عليه العلم يحرسك وأنت تحرس المال العلم يزك بالإنفاق والمال تنقصه النفقة الجد بالعلم أسوتنا فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سئل من أصحابه أنا توضأ من ماء البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته هم سألوا عن حكم فزادهم حكما آخر سألوا عن الوضوء به فزادهم والحل ميتته وربما إذا سئل عن شيء بيّن حكمته سئل النبي صلى الله عليه وسلم أن أبيع الطمر بالرطب فقال لهم الرطب إذا جف ينقص وزنه قالوا نعم قال فلا إذا هو النبي مش عارف أن التمر لما يجف ينقص وزنه لا عارف طبعا سيد العارفين محمد صلى الله عليه وسلم لكن أراد أن ينبههم على العلة وهي أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل وقد قال فيما قال الطمر بالطمر وزنا بوزن ويدا بيد وسائر الأطعمة كذلك التي ذكرها في الحديث صلى الله عليه وسلم لذلك شيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله كان إذا سئل عن مسألة يذكر فيها قول الأئمة الأربعة وأدلتهم ومحل الخلاف والرجح في المسألة والراجح في المسألة ليس كبعض المفتين المعاصرين يقول لك المسألة دي فيها مذهبين مذهب يقول كذا وكذا وكذا وانت اختار بقى اللي يعجبك أما الوقت بيسألك ليه لما هيختار اللي يعجبه يعني. كان بيسألك ليه عشان ترجح له انت يعني من أهل الترجيح لما تسيب له هو الترجيح يبقى كان بيسأل ليه من أصله يعني شيخ الإسلام ابن تامية سؤل عن القضاء والقدر في أربع أبيات من الشعر فأجاب بثمانين بيتا من الشعر على وزن نفس الأبيات الأربعة جوابا شافيا في نفس المسألة بنفس الوزن بتاع الأبيات سؤل بأربعة أبيات فأجاب في ثمانين بيتا على نفس النظم ونفس البحر بتاع الشعر انظر هذه القرائحك كيف كانت؟ لذلك خصومه يقولون عنه ابن تيمية إذا سئل عن طريق مصر يقول في الجواب طريق مصر كذا وطريق المدينة كذا وطريق مكة كذا وطريق البصرة وطريق بغداد ويصف الطرق كلها وربما أفاد في الجواب مسائل أفضل من مسألة السائل التي سأله. وكتب العقيدة الوسطية فيما بين العصر والمغرب انت بتدرسها في اد ايد في زمان قد العقيدة الوسطية فيما بين العصر والمغرب الجود بالعلم وهو افضل من الجود بالمال يليه الجود بالمال والذين تبوأوا الدار والايمان وبعد الجود بالمال الجود بالراحة أن تتعب من أجل الآخرين والجود بالجاه أنت لك جاه ومنزلة عند بعض الناس الأكابر فتسعى في الشفاعة لديهم من أجل فقير أو مريض أو مسكين لتفيده الجود بالجاه من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. هذه الشفاعة الحسنة هي الجود بالجاه وهناك الجود بالعفو والصفح عمن أساء إليك وهناك الجود بالزهد عما في أيدي الناس وهي أدنى المراتب أن تزهد فيما في أيدي الناس لذلك جاء في الأسر اطمع فيما في أيدي الله يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس ازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس وهناك أيضا صفات حركية أن يشتغل بهم الدعوة وأن يتحمل مسؤوليتها ولا ينتظر أن يكلف كما تحرك أبو بكر الصديق رضي الله عنه فأسلم بحركته ودعوته خمسة من العشرة المبشرين بالجنة هؤلاء في ميزان أبو بكر منهم عثمان وعبد الرحمن وسعد ومن الصفات الأخلاقية ومن الصفات الحركية أيضا أن يكون مؤمنا بالواقع بعيدا عن الغرائب أن يحتكم إلى الحقائق لا إلى الأوهام يكون كبير الآمال عظيم الثقة في الله تعالى وفي الوقت ذاته يعرف حدوده ويعرف قدراته ومنها أنهم جيل عمل وبناء لا يتوقف عند أمجاد الماضي بالتسلي بها والتفاخر بها بدون عمل منه بل يعملون في صمت ويعملون في صبر ومنها أن يكون هذا الجيل متوازن فيه توازن واعتدال فلا إغراق في الماديات ولا إغراق في الروحانيات الذين أغرقوا في الماديات اليهود لذلك ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم العمل يوم السبت علشان يقلل من غلوائهم وطموحاتهم في السعي وراء الدنيا السبت لما منوع الشغل فيه لم يفعل الله تعالى مع أهل الإسلام في يوم الجمعة هذا التشريع بل قال لهم فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لأن هذه الأمة وسطية لا تتكالب على الدنيا الذين تكالبوا على الدنيا حرم عليهم العمل يوم السبت ممنوع العمل يوم السبت فأغرقوا في المديات والنصارى عندهم رهبنة أغرقوا في الروحانيات والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول ان لربك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه التوازن بين الحقوق والواجبات محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مسلهم في التوراة المثل المضروب لهم في التوراة أنهم عندهم عبادات وروحانيات كثير الذكر لله كثير الطاعة لله كثير العبادة لله لأن المثل ده مضروب فين في التوراة لأهل الماديات الجارفة فأعطاهم المثل في الصحابة بارتفاع مستوى الروحانيات لأنهم أصلاً أهل مديات وضرب المثل لنفس الصحابة في الإنجيل بعكس كده لأنهم فيهم رهبنة وارتفاع روحانيات وإن كان معهم المخالفات في العقيدة يعني ضرب لهم المثل للصحابة في الإنجيل خلاف وعكس ما كان في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلز فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار لذلك وصفهم الواصف بقوله رهبان بالليل فرسان بالنهار رهبان بالليل فرسان بالنهار لا تكاد تسمع صوت أخيك من دوي قرآنهم كدوي النحل إذا سرق ابن ملكهم أقاموا الحد عليه هذه هي صفات الصحابة لمن رآهم ووصفهم بهذه الأوصاف ففيهم اتزان وفيهم اعتدال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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد روى مسلم عن سوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال هذه الأمة لا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق ظاهرة على الحق، لا يدروهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك هذه هي الفرقة الناجية. فما هي صفاتها؟ لا تزال طائفة من أمة ظاهرة عملها ظاهر، غير مستتر، وليست مستخفية بأعمالها.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 من ينصره ورسله بالغيب فالظهور إما ظهور بالحج والبرهان والبينات والكتاب والميزان وإما بالقوة والسنان وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد فهي ظاهرة إما هذا وإما ذاك وهي على الحق والحق يستدعي عملا صالحا مبني على علم صحيح وعلم صحيح مبني على أدلة شرعية صحيح ظاهرة على الحق يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبعث في هذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها من يجدد لها دينها إحياء من درس من الشرائع وإحياء السنن التي يجهلها الناس تجديد الدين بمعنى تجديد الشرائع والعمل بها بعد من طمست وبعد من درست من يجدد لها من يقول حفظ ابن حجر تطلق على الفرد وتطلق على الطائفة وحملوها على الطائفة أولى فهذا لا يعني أنه على رأس كل مئة سنة فرد واحد يجدد بل ربما تجد على رأس كل مئة سنة عدة أفراد من العلماء كلهم متصف بهذه الصفة وهناك أبحاث في تسمية المجددين على رأس كل مئة سنة ربما ذكروا واحدا مجددا كعمر بن عبد العزيز على رأس المئة الأولى والإمام الشافعي عند رأس السنة الثالثة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة يذكرون علماء عدة وليس فردا واحدا ففي من يجدد تطلق على الفرد وتطلق على الجمع أيضاً، لأن في الأمة ربما في العصر الواحد عدة مجددين لا يضرهم من خذلهم سلاحهم الصبر وتحمل الأذى وكل هذا لا يضرهم، لا يضرهم من خالفهم. ولا حتى من آزاهم فهم حجة الله تعالى على خلقه والعلماء هم ورثة الأنبياء إنما الأنبياء لم يورسوا دينارا ولا درهما لذلك كان إجمع هذه الطائفة حجة وإجمعهم معصوم بعد عصمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتقلت عصمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى, إلى عصمة مجموع الأمة ومجموع الأمة يمثلها مجموع علمائها لأنهم قدوة لسائر الأمة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابا ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وزهاب همنا وغمنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أبدنا من بعد الشدة فرجا ومخرجا ومن بعد العسر يسرى ومن بعد الخوف أمنا اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عادك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم أقل الصلاة